قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما امرأة بغي من بني إسرائيل بغي تمارس البغاء حرفة واضطناعة عياذا بالله عند وجد إن حياتها كلها في الفساد تثير إذ رأت كلبا يلهث يأكل السرع من العطش فقام في قلبها في تلك لحظة من الرحمة والعطف على هذا المخلوق كلب ما أنزرت في بئر فمنأت موقها فستقته فغفر الله لها ذهب بغاء كامل كانت تمارسه بثر عمل يسير طفيف ليس العبرة في حجمه وقدره بينما وإنما العبرة ما قام في قلبها من من ماذا؟ من في المقابل قد يقترن بترك الشعبة الهينة من من من من, من, من القلب ونحو ذلك ما يحولها بإذن الله إلى أمر قد يوجب صاحبها النار. ألم يقص سلم دخلت النار امرأة في هرة حمستها؟ قال ما كفرت ولا تجدت للصنم ولا ليش دخلت النار غرة حبثتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش فكان ذلك العمل الذي ربما في الظاهر يعني في الطماتة الشرق... الشرق... ما في شيء حصل ومع ذلك كان النتيجة أنها دخلت النار بهذا السبب فمرت تلك الصورتين المتقابلتين امرأة بغي غفر لها بسبب ثقيها لكل وامرأة أخرى ما ذكر عنها هذا البغاء وغيره دخلت النار بسبب حفرة قامت في قلبها وعلى مخلوق المخلوقات الله وهو تطف الحباته فلم تطعمه ولم تتركه يأكل من خشاش الأرض ولكن نحن نقرق قضايا تفصيلية عندما نقول شعب الإيمان نوعان من جهة حكمها ونوعان من جهة من جهة حكمها منها ما يزول إيمان بذوارها كآثل غلا شك أن الشهادة وصلة أيضا عن القول الصحيح والتصديق أيضا والإقرار وما يتبع ذلك مما هو ملتحق به على تفصيل المعروف في كتب الأصول عند أهل العلم يزول الإيمان بذوارها بلا شك. ومنها ما لا يزول وإنما ينقص ولكن قد يقتنوا به من الأحوال والمقامات ما قد يرفعه أو ما قد يعني يخفضه فيكون سبباً لها في صاحبه أسأل الله نرى نعم نقل. السؤال السادس والخمسون بعد المئة بما فسر العلماء هذه الشعر جواب قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصاليف فأجادوا وأفادوا ولكن ليس معرفة اعدادها شرطاً في الإيمان بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة فعلى العبد انتثال أوامرها زواجرها زواجرهما وتصديق أخبارهما وقد استكمل شعب الإيمان والذي عدده حق كله من أمور الإيمان ولكن القطع بأن هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف طبعا الحديث هذا الإيمان بضعنا ستون أو بضعنا ستون كان مثار اهتمام منه للعلم وحاولوا أن يجمعوها ويحصروها تلك الشعب في مصنفاتهم وأول من عرف عنه مؤلف خاص مستقل في قيد الشعب أبو عبد الله الحليمي عليه رحمة الله في كتابه المشهور شعب الإيمان ثم تبعه بعده على نسقه وعلى منواله الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه أيضاً مسمى شعب. شعب الإيمان كلها اجتهاد محاولة تتبع النصوص في عد شعب الإيمان تأثيراً للطالبها وباغيها الذي يريد أن يستكمل إيمانه ويطرق أبواب الخير كلها ولكن بالفعل يعني حصر أو تعدادها قد يكون فيه صعوبة ولكن القول المحقق أن كل ما عده الشارع من أفعال الخير وأعمال البر يدخل يدخل في الشعوب إما أصلاً وإما فرعاً فإن بعض الشعب يكون أصل الصلاة أصل منها صلاة الفريضة من صلاة النافلة من صلاة الجنازة من صلاة الصوم من صلاة التسول أليس كذلك؟ كل هذه تدخل فرعاً ضمن شعبة الأصلية أو الصلاة انفاق المال في سبيل الله شعبة يدخل فيه الزكاة المفروضة يدخل فيه الصدقة الناقلة يدخل فيه الجهاد بالمال يدخل فيه مثلا بناء دور للعيان ونحو ذلك شعبة أصلية يعني أصل يتفر عن عدد من أبواب الخير الصيام كذلك إذا صيام الفرض رمضان صيام مثلا ست شوال صيام الثلاث أيام كل شهر صيام الاثنين والخميس صيام عشوراء صيام العرفة لغير الحاج تبهت القضية الحج كذلك مفروض مرة واحدة والباب مفتوح مثلا العمرة كذلك ونحو ذلك تبهت معي فيعني حصرها حصرا قد يكون مستغلق لكن إذا نظرنا إليها بهذه الطريقة كأصول يتفرع عنها أبواب متنوعة متعددة من أفعال الخير تتغلح القضية ويمكن تطورها وبالتالي يمكن لمن أراد البحث عنها والتقيب عنها وعملها والتقرق إلى الله عز وجل بها والتقرق إلى الله عز وجل بها نعم السؤال السابع والخمسون بعد المئة اذكر خلاصة ما عدوا جواب قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان قوله إن هذه الشعجة تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن فأعمال القلب المعتقدات والنيات على أربع وعشرين خصلة الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضى بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال على سبع خصال التلصب بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم, وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار والجناب اللغو وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يتعلق بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة التطهر حسيا وحكما ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القبر والحج والعمرة والطواف كذلك والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارات ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال بالأتباع بالأتباع ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال التعفس بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبرد الوالدين ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع وهي سب وهي سبعة وهي سبعة عشرة خصلة وهي سبعة عشرة خصلة القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أول الأمر والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغات والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهات ومنه الرابطة وأداء الأمانة. إنه المرابطة. هذه المرابطة يعني من الجهات المرابطة. ومنه المرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس والقرض مع وفاءه الخمس ومنه أداء الخمس والقرض مع وفاءه وإكرام الجار وحسن المعاملة ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميس العاطس وكف الضرر عن الناس وجناب الله وإيماطة الأجر عن الطريق فهذه تسعة وستون خصلة فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها سبع وسبعين خصلة باعتبار إفراب ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر والله أعلم هذا كله بطبيعة أحلامك كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح نقله الشيخ باعتباره يعني جامع وشامل ويعطي على الأقل يعني تصور عام بهذه الشعب ولكن يعني هنا صف نريد أن ننبي لي عند أعمال البدن وتشمل على ثمائة وثلاثين خصلة منها ما يتعلق بالأعيان ماشي معنا؟ ويا خمس عشرة خصلة التطهر حسيا وحكما تدخل هنا الكلام التالي كل هذا ساقط، صدر مم. كامل تقريبا ساقط من هنا موجود الفتح وبه يقول أين الصلاة مذكورة وين الزكاة عظم هذه صاقطة اكتب ما يري بعد بعد التطهر حسيا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود وفك الرقاب والجود كل هذا ساقط تدخلونه يعني بين قول الالتطاهر حسيا وحكما وبين قول ويدخل فيه طعام الطعام ويدخل فيه اجتناب النجافات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه طعام الطعام وإكرام الضيط إلى آخره إلى آخره على أنه استدرك بعضهم على هذا الكلام أنه ما نقص على شعبة أصلية وهي شعبة الحياة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بعينها من بين الشعب كلها في الحديث عندما قال إيمان ودعوت جم والحياة وشعبة من الإيمان ما هي مذكورة بالنص وإن كان يعني بعض ما ذكر يعتبر من سماتها مثل كلام الضيف يعني وحسن المعاملة وكرم الجار وهذه كلها من سمات ماذا صفة أصلية وهي صفة. ويا صفة الحياء ويا صفة الحياء شعبة عصرية تثمر شعبا أخرى متعددة كحسن الخلق وحسن المعاملة والإحسان الجار وإكرام الضيف ونحن ذلك من الشعب والأعمال الجليلة التي هي فرع أو ثمرة بالأصح لثمرات اتصاف الشخص بهذا الصفة الجليلة ويا صفة ماذا وصفة الحياء نعم نقرأ السؤال الثامن والخمسون بعد المئة ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة جواب أدلته كثيرة منها قوله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استنفك بالعروة الوفقى للذين أحسن الحسنى وزيادة الجزاء جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم نعما للعبد نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابه سيده نعما له طبعا في أذكركم في أول الكتاب لما ذكر الشيخ أن ديننا, ديننا ذو أصول سلاس الإسلام والإيمان والإحسان بناءنا على الحديث جبريل وتكلمنا في الإسلام ثم الإيمان وشعبه ومعنى وتعلقاته والقذر إلى انتهينا الآن بدأ في الأصل وهو الإحسان وهو الإحسان حتى يكون الصورة راضحة والإحسان لا شك أنه مرتبة جليلة وغاية نبيلة لا يصل إليها إلا الموفقون نفذات ومن وفقه الله عز وجل والوصول إليها إنما يكون بإخلاص النية وصلاح الطوية والتقرب إلى الله لبصاله الأعمال وطلب العلم النافع وكثرة الذكر ونحو ذلك من أعمال الخير يترفع بها إيمان العبد ويتجلى حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة الجليلة كما قلنا بيصدر أن تعمل الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه أي تتحقق خشية الله في القلب ومراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عزيز عيانا أمامه فإن لم يكن في حقيقةهم يراه لأنه لن يرى الله في الدنيا على الأصل المقرر كما سيأتي فإن الله عز المطنع عليك عالم بترك وخافيك بأمرك كله لا يخفى عليه من شأنك شيء فيورث ذلك العبد الحياء من الله عز وجل فيحفظ نفسه وجوارحه بل وقلبه وأوسوس نفسه عما لا يرضي الله عز وجل حتى يصل إلى تلك المراقبة العالية الجليلة كما سيأتي اشاره الشيخ إلى شيء من ذلك نعم. السؤال التاسع والخمسون بعد المئة ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب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 حتى يصير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان الثاني مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربيه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الاتفاة إلى غير الله تعالى وإرابته بالعمل ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر مقام المشاهدة كما اشار الشيخ هو أرفع المقامين وأعلاهما وهو سمرة المقام الثاني المقام الثاني وهو الإخلاص والمراقبة والمحافظة على العبادة والطاعة يرتقي بالعبد يرتقي بالعب حتى يصبح في منزله مركبة يعبد الله كأنه يراه وانت إذا قرأت في سير السلف الصابحين والأئمة السابقين من الصحابة والتابعين ترى ذلك واضحاً في, في حياتهم فتجدى حدوم إذا قام يصلي لا يشعر بما حوله إن شدة استحضاره ومراقبته وخشوعه لربه عز وجل لا يشعر ما حوله كما يؤثر عن بعضهم من القصص العجيب في ذلك وكان بعضهم إذا توب كما يؤثر عن علي ابن الحسين زين العابدين اصفر وجهه وامتقع لونه وقيله ما هذا الذي يعتريك قال ألا ترون من سأناجي قادم على من أنت وستقف بين داي من لونه خجن هذا مقام عالي جدا طبعا الآخرين يستغربون هذا الشيء يشوفون نحن نتوظون صلي كل يوم يعني ما هي مشكلة عندنا لكن مثل هذا المقام يوريس طال يحبه مثل ذلك الحال وذلك الموقف الجليل العظيم عبد الله من الزبير كان إذا قام يصلي لما كان محصورا في الحرم يأتي حجر المنغريق الضخم ما بين لحيته وصدره لا يحركه ذلك لا يحركه قد يصيبهم تجل صنطق ومع ذلك بشدة خشوعه واستحضاره وإجلاله وما قام في قلبي من مقام من إحسان تجده لا يضطرب ولا يتحرد ولا يقطع صلاته صلاً عن شيء آخر غير ذلك وغير ذلك اقرأ في سيرهم تجهل الأمور بارزة وظاهرة من شدة المراقبة لله عز وجل والتقوى والإخلاص فيه حتى استحضروا كأنهم حتى أصبح كما يقول الغيب عندهم كالعيان يؤثر عن أبي ذكر الصديق أنه قال لو كشف الغطاء مزدت إيمانا ماذا يقصد ما معنى لو كشف الغيب المستور لي نحن نؤمن بالله وبملائكته فيه وبالأنبياء السابقين وبالجنة والنار غيب ما رأينا شيء من ذلك ليس كذلك غيب فارتتفع الإيمان الغيبي عنده حتى أصبح كأنه ثورة طبعا رؤية الشيء يقين تام ما عاد يعني إذا رأيت الشيء بعينك ما عاد بقاعد شك فيه فإيمانه الغيبي بلغ به حتى لو أنه رأى الجنة والنار رأيا العين ما زاده ذلك لأنه بلغ أصل إلى الكمال المطلوب. القضية. وهذا ما عناه وقصده أبو بكر بن عياش عندما قال ما سبقه أبو بكر بكسرة صوم ولا صلاة وإنما بشيء وقر في قلبه فارتفع إلى ذلك المقام العالي الجليل نعم أحييكم على ابن القيم في المدارج في مرتبة الإحسان ذكر كلاما رائعا وجميلا في هذا المقام تراجعونه إن شاء الله وشاء. نعم نعم هذا هو هذا هو نعم أما الذي زهن شارك في الصلاة <تصفيق> مثل أحوالنا نسأل الله لها نعم السؤال 60 بعد المئة ما هو ضد الإيمان جواب ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعر كما أن الإيمان أصل له شعب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذع... الإذعاني المستلزم من القيادة بالطاعب والكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان نعم. فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقاد المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول قلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك ضد الإيمان هو الكفر بلا شك وكما أن أصل الإيمان التصديق والإقرار القلب المستلزم لطاعة القلب وإخباته فكذلك أصل الكفر هو عناد القلب وتكذيبه وجهوده ونفرانه الذي سيتبعه بالتالي تكذيب اللسان وتكذيب الجوارح والعناد والإصالة وغير كما سيأتي تفصيل أنواع الكفر بعد قليل كما أن الشارع, الشارع كما أن الشارع تمّى بعض الطاعات إيماناً كما قال صلى الله عليه وسلم من قاملة القدر إيماناً واحتساباً وكما في النصوص كثيرة تمّى أيضاً بعض المعاصي كفر في باب المسلم فسوق وقتاله كفر سنتان في, في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب واللياقة على الميز لا سرجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض ونحن ذلك أي أن المقصود كما أن الإيمان له شعب فكذلك الكفر له شعب وتصور القضية قبل قليل قلنا شعب الإيمان منها ما يزول إيمان بذوالها ومنها ما لا يزول كذلك شعب الكفر منها إذا حصل حصل الكفر الأكبر إذا حصل موت إذا حصلت حصل الكفر الأكبر وبعضها إن حصل لا يحصل الكفر الأكبر وإنما عطاها العلماء مسمى خاسر الكفر الأصغر وهو الكفر الأصغر فمثلاً المياحة على الميت ليست مبطلة للإيمان بالكلية مخرجة لصاحبها أو فاعلها من الإسلام إلى الكفر ولكن فعله, فعله هذا شعبة من شعب الكفر لا تحقق في حقه الكفر الأكبر ولكن لقبص معصية وشؤمها وغرضها أطلق عليها الشارع هذا اللفظ ولذلك يلحق بعض هذا العلم في تعريف الكبائر عندما يقول الكبيرة مثلا كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنيا أو, أو, أو عذابا وعيدا خاصا في الآخرة أو ختم بلعن أو غضب قال أو, أو أطلق عليه شهر أفضل مثل النياحة مثل الطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب مثل مقاتلة المسلم لأخير المسلم ونحن ذلك مما سماه الشارع شماه الشارع كفرة فانتبه هذا القضية فلا نقول كما قالت الوعيدية أن هذه المعاصي تزيل الإيمان فكفروا بارتكاب الذنوب ولا نقول كما تقول المرجى بالتالي أنها مثل غيرها من الذنوب لا تقدم ولا تؤخر شيئًا في القضية لا هي شعبة كفرية فعل كفري يجب على الصاحن أن وقع في كبيرة ولشدة قبحها وشؤمها وإسمها أطلق عليها الشارع هذا اللفظ هذا الفعل وهذا الاسم الذي هو اسم ينفر من المؤمن في حقيقة الأمر اسم الكفر هذا بالله تعالى ولكنها ليست معقولة لأصل الإيمان وإنما يعني مذهبة لشيء كبير منه يستحق صاحبها معها أن يسبب عنه اسم الإيمان وإن كان بقي معه الاسم الآخر هو اسم الإسلام فلا يخرج من عداد المسلمين بفعل ذلك الذنب تقرأ التفصيل بعد نعم السؤال الحادي والستون بعد المئة بينني كيفية منافات الكفر الاعتقادي الإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه جواب قد قدمنا لك, لك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بالكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقيا. فإن تصديق القلب شرط في العقادها. وكونها نافعة وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبا وإن عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل الصنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به كما قلنا مدام أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل قول القلب الذي هو تصديقه وإقراره وقول اللسانة لذلك إعلام الشهادة والنطق بها وعمل القلب وهو قدر زائد على أصل التصديق وهو الإخلاص والمحبة والإنابة وما يتحق بها وعمل الجوارح الذي هو الطاعات. كلها صعات كلها لا شك أن زوال هذه الأربعة زوال للإيمان بلا شك فلذي لم يصدق بقلبه فضل عن أن يعمل بقلبه فضلا عن أن ينطق بلسانه فضل عن أن يعمل بجواله هذا هو الكفر لا شك في كفره واتفقت شرق الأمة كلها على كفر من كان هذا حاله ولا يخالف إلا جهمية في ذلك والجهمية لا يعد لا يوعدون من فرق الأمة في حقيقة الأمر لكن إن زال تصديق القلب مع إن زا تصدق القلب مع بقاء بعض تلك الأمور كحال المنافق الذي قد يعمل الصاعات وقد يمطق بالشهادة لسانا لكن قلبه مكذب فلا شك أنه أيضا مسلوب الإيمان المنافق ما حاله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول هذا قول القلب والعمل موجود قد يصلون قد يصومون ظاهرا أمام الناس قد يجاهدون يخرجون في الغزو قد ينفقون ولكن كل هذا ما أدخلهم في الإيمان وأخرجهم من القول لأنه ما كان كما قلنا قبل قليل ما كان نابعا عن أصل إيمان وإنما نفاقا وتقية والتصديق مفقود وكذلك إذا زال عمل القلب مع بقاء أصل التصديق التصديق موجود لكن ما تبعه إخلاص القلب ولا إنابته ولا محبته ولا خشوعه ولا إلى غير ذلك فالصواب عند أهل السنة أن الإيمان يزول بذلك والشيء قال فأهل السنة مجمعون لأن ينبن هنا إلى أن في فرق هنا خالقا وهذا بالفعل فهذا بالفعل, بالفعل. مثلا عندك الأشاعرة والماتوريدية عموما عندهم من صدق بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعمل بقلبه يعني لو لم يحب الله ورسوله ولو لم يخشع وينيب ويفرص فالله عن أن يتكلم فالله عن أن يعمل صالحات يعتبرونه مؤمن وهذا خلل عظيم وهو الارجاء بعينه الذي أبطله أهل السنة وردوا عليه في مؤلفاتهم فإذا زال هل يتصور مؤمن لا يحب الله ورسوله كيف أن مؤمن هذا كيف يكون فضلا عن أن يخشع فضلا عن أن يرجو فضلا عن أن ينيف فضلا عن أن يتوكل فضلا عن أن يقبل أو يربع كل هذا مفقوط وماذا يبقى الإيمان والدليل على ذلك أتظن أن أولئك الكافرين كلهم الذي سماهم الله في القرآن وذكرهم كانوا مكذبين بقلوبهم على رأس الفرعون ب... ب... ب... الذي هو أعظم مثل كفر ضيب في القرآن أما قال الله عنه وعن قومه فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أثبت له يعني يقينا و... وعلما داخليا لأن ما جاء به موسى الحق ومع ذلك هل كان الفرعون طرف تعين مؤمن بل كان أعظم الكافرين يا بالله الله هو الذي قاله موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أضنك بقائر، وإني لا أضنك يا فرعون مسبورة تعلم أنت تعرف لكن جحوب استكبار عناد إلى آخره. المشيكون في مكة حارب النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوا ونزلتهم الآيات ومنهم من مات نقتون على وكفره أما قال الله عنهم ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم ما لا ينفذبونك ما ينفذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال الوليد بن المغيرة يوما يخاطب أبا جهل حتى تعرف أن كيف القضية أن التصديق قد شيء داخلي موجود ولكن لا يعتبر صاحب إيمان إذا ما تبعه النطق وعمل القلب وعمل الجوالب يقول لأبي جهل أبو جهل رأس الكفر في الأمة هذه في العود الأمة الوليد يكلم ويقول أتظن أن غلام بني هاشم يشتري كذبا يا أن طبعا يعني لكفر بث يخاطبونه بهذا الفاظ غلام بني هاشم فقال والله ما جربنا عليه كذبا فلماذا تخاطره وتعانده قال كنا نحن وبنه هاشب كفر سيريهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تجيثينا على الركبي وكنا نحن وهم كفر سيريهان قالوا منا نبي أنا ندرك هذه فنجيبنا نبي من بني مخزون قضية قبلية عندنا ما في تكذيب حقيقي لكن عن جهية وقبلية كيف بنه هاشب يطلع منهم نبي وبقرية يسود الناس وعننا بنو مخزوم ونحن هكذا نشر شهر اليه اليهود أما قال الله عنهم يعرفونهم يعني يتزم كما يعرفون أبنائهم أو يجهروا العبد ابنه ومع ذلك هم رأس القهود اليهود صح والله لما خرج لما هاجر مستقلاً بمكة المدينة واستقر بها خرج حيي بن أخطى زعيم يهود بن قريضة ومعه ابن أخيه سلام ابن مشكة ينظرون للمئة السلام هل هو الذي قرأوا في التوراة بوصفه واسمه ورسمه وأخلاقه وأحواله موجود عندهم؟ يخرجون، قراجوا، فنظروا، داروا، فلسفتوا الاسم هو أنه هو، الوصف هو، والخلق هو، كل شيء موجود كان الواجب أن يبايع ويصن كما آمن عبد الله بن سلام، كما آمن سلمان فالسي وغيره لما رجعوا وخلوا بأنفسهم سلام يقاطب عمه حيات هو؟ قال هو هو ما أغمرت له يا عم؟ قال عذوته ماحيد والله لا يفوز بنو إسماعيل بهذه المنقبة ساتقلي بنو إسماعيل وبنو إسحاق كيف؟ فما في الشاهد من هذا كل خبر قرار داخلي القناعة الداخلية قد تكون موجودة بسط الرسول صل السلام عليه جاء بحق مجابي حس ولكن يأتي المعارض استكبار عناز جحود عن جهية قبرية حسد حقت حال اليهود وبعض النطارة فيقع كلها. على كله يرطل قول أولئك إلى المرجع يقول قد يقع مع التأ... الإيمان يوجد مع التصديق القلبي ولو لم يسبعه النطف فضلا عن العمل فضلا عن عمل القلب ما يتصور هذا بناء على قوله سيكون لهود مسلمين مؤمنين وفرعون مؤمن مسلم والمسلكين مثلا مسلمين مؤمنين بناء على قوله ولو كان هذا المقصود من الإيمان ما كان الإسلام يتعب معنا سيحاربهم ويضاربهم فأنت مقتنع يا رجل في قلبك، نعم مقتنع خاصاً على ما أنت عليه. صلي لأصنامك، وانحني أوثانك، وانهم منك بس داخلي مقتنع خاصاً. الموضوع بيني وبينك. هدل كل هذا للدين كله هذا. أليس كذلك؟ واعتبار جهاد الرسول و الأنبياء قبله لغو لا حاجة له. ماذا يريدون قناعة داخلي؟ موجود قناعة حتى عند عذراء. وإبليس صلّى عمن هو دونهما في الكفر والانحدار أيضاً بالله تعالى. وكذلك لو زال عمل قد نضيف هنا، لو تضيف طيب. كذاك لو زال عمل الجوارح بالكلية وهو رطم يزول الإيمان معه قطعا يزول الإيمان معه قطعا فالذي لا يعمل شيئا من الصعانة المطلقا لا صلاة ولا غيرها هذا ليس مؤمن في الضواء عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة أيضا لما فيه المرجات ما يسمون مرجئة الفقهاء أو مرجئة السنة فالذي يزول الإيمان عمله ثاما هذا دلال على ذوال إيماني الباطل بالفعل ما الدليل على ذلك أبنى كثيرة قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سكت ولا أضاف شيء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة دلال على أن الاختلتها الأمور لا يسمى دين القيمة سئل عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري قال بلغني أن قوما لما يقولون أن الذي لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل خيرا قط ويظل عمره كله مستجبرا من لا يصلي قط أنه مؤمن يقول بلغني ذلك وهذا من فعله فقد وقع في الكفر الصراح ورد على الله أمره وعلى الرسول خبره هذا في القضية وأعجاب الإمام أحمد بنفس الجواب لما بلغه كلمة عبد الله بن الزبير حميدي أيدها وأثنى عليه وقال ما قاله حق ومن فعل ذلك فقد عاند الله وخاصم رسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول في في في في في آية كثيرة وأطيع الله وأطيع الرسول الطاعة ما هي الطاعة ما معنى الطاعة أمر يتوجه إليه تلقيه على الطاعة ليس كذلك صلي صلينا صم صمنا يقول الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول فإن سلوا فإن الله لا يحبه ما قال العاصي ولا قال فسقى الكاثرين فإن الله لا يحب الكاثرين فاعتبرت تولي كل عن الطاعة كفرة أرأيت لو أن رجلا أنت الآن في بيتك عندك الصالة تقول لابنك يا بني أحضر لي مثلا كوبا من ماء أو كذا تأمره أن يحضر لك شيئا فيرد لك الوالد قال مرحبا أبو الشيخ أنت والدي وحقق علي عظيم ولا مقرض بك وأنك والدي وكل شيء تمام ولا تحرك ولا نشر طلبك يا بني أنت وأنا والدك وحقي عليك عظيم وتحبني وتجلني أطلمك تحذيني أحذنك أثمان مرحب أنت والدي وأحبك وحقك علي وأنا مقر في قلبي بأنك والدي وحقك عظيم ولا نفذ ما يكون تصرف الوارد يقول بارك الله فيك ابنا وأن يصفعه على وجهه مستهد هذا كيف أنا مقر ويعاند ويفاصل استهزاء هذا ليس فقط عدم تنفيذان استهزاء لازم الإقرار الحقيقي لازمه للتنفيذ. ألم تقل عائشة كان أول ما نزل أن قول لا إله إلا الله فلو أمر أول ما أيروا أن فلوا وتركوا الزنا وكذا لما فعلوا فلما استقر ذلك في قلوبهم نزل أن أقيموا الصلاة فلو لم يقيموا الصلاة لم ينفعهم إقرارهم الأول ما معنى لا إله إلا الله ويقال ذلك إذا جاءك الأمر من الله فلا تعمل به وترفضه فزوال العمل بالكلية زوال للإيمان بالكلية على, هو على ما هو المحفق عن جهر السنة والجماعة أخرى وهذا تفصيل طويل في كتب رسول يعني يراجع فيه. نعم السؤال الثاني والستون بعد المئة كم أقصام الكفر الأكبر المخرج من الملة جواب أعلم بما قدمناه أنه أربعة أقصام كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق نقرأ نعم نبعد. السؤال الثالث والستون بعد المئة ما كفر الجهل والتكذيب جواب وما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب آياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي به بها علما أم ماذا كنتم تعملون والآيات وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتيهم تأويله الآية تقول نعم الذي كفر الجاه والتكذيب تكذيب آيات الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام والإعراض عنهم لا شك أن فاعله كافر خارج من كعموم كعموم المشركين وعموم الكافرين الذين كذبوا أنبياء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام نعم السؤال الرابع والستون بعد المئة ما هو كفر الجحود الجواب هو ما كان بكتمان الحق وعدم انقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا فكفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كفر فرعون وفرعون وقومه وجحدوا بها واستقانتها أنفسهم ظلما علواء وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تعالى وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فما قلنا ليس بالضرورة أن يكفر بالتكذيف قد يكون القناعة الداخلية والعلم الداخلي موجود لكن يأتي معارض آخر وهو ماذا الجحود الجحود تجحد في العون واليهود أيضا يتحقق به الكفر ويكون فاعله وواقع فيه واقع في الكفر الأكبر بلا شك ولا ينفعه كونه علم داخليا واقتنع داخليا بأن هذا حكم دام أنه جحد وعاند وأصر على من التي نعم السؤال الخامس والستون بعد المئة ما كفر العناد والاستكبار جواب وما كان بعدم الانقياد للحق مع الاقرار به ككفر ابليس اذ يقول الله تعالى فيه إلا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا انكرته لم يمكنه وهو لم يمكنه جحود امر الله بالسجود ولا انكاره وانما اعترض عليه وطعن في حكمه الامر الامر به وعدله وقال اسجد لمن خلقت طينا وقال لم أكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمّى مسنون وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الحق ظاهر له إبليس. وغير متمكن يعني من أن يجحد أمر الله أمر الله توجه إليه وهو مكرم بالله وبأمره. ولكنه استكبر على أمر الله عز وجل وطعن في حكم الله وأمره. فأيضا يكون هذا من الكفر المستكبري ولازم الاستكبار بطبيعة الحال الإعراض. ولازمه الجحود، ولازمه بالتالي على التكذيب الضائري وإن لم يقع بالضروري تكذيب باطني ما شكاً يخرج صاحبه لا يعتبر صاحبه والواقع فيه واقعا في الكفر الأكبر هياذاً بالله تعالى قد يجتمع في الشخص الواحد هذه الأنواع كلها وقد يكون فيه نوع واحد قد يكفروا بالجهر والتكذيب قد يكفروا بالعناد والاستكبار قد يكفروا بالإعراض وقد يكفروا بها هياذاً بالله جميعا. نعم السؤال السادس وستون بعد المئة ما هو كفر النفاق جواب وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع المقيام ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلون وحبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ كُفْرُ الْمُنَافِقِينَ هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ مِنْ وَعْكِرِ التَّكْذِيبِ إِذْ قَالَتْ لِي قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا إِيمَانَهُمْ زُنَّةً وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ساعة ما كان إنه ساعة مَا كانوا يعملون ولكن اعطي هذا الاسم الخاص قف النفاق لأن هي حالة حالها ايضا خاصة لها وضعها الخاص واحكامه الخاصة والتصرفات الخاصة كما نعلم فكفرهم هو في حقيقة كفر تكذيف ولكن لما درأوا كفرهم وستروه بنفاقهم يعتبر نفاق نفاق يعني كفر كفر نفاقي يعني قضية التقسيم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق ونفاق عملي لها تقسيم الشيء بعض اهل العلم يضيفه نوعا اخر وهو ي والكافر بالإعراض قد لا يتحقق فيها أحد هذه الأمور قد لا يكون جاهدا ولا يكون مكذبا ولا يكون مستكبرا معاندا ولا يكون جاهدا مخاطما ولا يكون منافعا وإنما يكون معرضا وأشهر مثل كما قلنا قبل قيل أبو, أبو طالب لا تصنفه مع المستكبرين المعاندين كأبي جهل وأنثاله ولا تصنفه مع المكذبين لما ذكر من شعره وكلامه ولا تصنع ضمن المنافقين النفاق صلى ما إلا في المدينة بعد ذلك فكفر من نوع كفر الإعراب الحق بان له وهو هذا ومع ذلك أعرض عنه وبقي على ما هو عليه من, من أنواعه كفر كما يذكر عنه كفر هرقل الذي كان في ذراسة له عليه الصلاة والسلام كفره من هذا النوع أقره وسلم لأن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء كتابه الذي فيه بسم الله الرحيم ومحمد رسول الله إله رقم العظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله وأذلك مرتين وإن لا تصلم فإن عليك اسم الأليسيين وتبع عليه الآية لأهل الكتاب تعالى إلى كلمة وجرسها القصة لما استدعى الملأ أبو صفيان القومه في آخره ماذا قال؟ قال لو استطعت لخرجت إليه فلغسلت على قدميه وإيكما تقول حقا فتنمك موضع قدميه هاتين ومع ذلك أعرف ورضى بملكه ورضى قومه عن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويشهد له بهذا مع قناعته الداخلية وقديماته تلك التي تعبر عن عن, عن يعني الاعتراف منه بنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما أعرَبَ كان كل من كفره من, من كفر من كفر الأعراب انظر إلى التصرف الآخر من كسرة زعيم الفرس لما جاء الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل هاق لو استطادوا مزق الكتاب وطرد الرسول وستكبر فذاك كفر بالاستكبار هذا كفر بالإعراض وكله كفر يخلج صاحبه في النار عياذا بالله تعالى نعم السؤال السابع والستون بعد المئة ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة جواب هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه, أنه كفر وسمى من يفعل ذلك, ذلك كفارا مع قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك وقال تعالى في آية الحصاص فمن حفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفيها عنه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد, بعد. زاد في رواية. ولا يقتل وهو مؤمن. وفي رواية. ولا ينتهب نهبة نهبة ذات شرف. يرفع الناس إليه فيها أفسارهم. الحديث. في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن, رق وإن سرق ثلاثة ثم قال في الرابعة على رغم أن في أبي ذر فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزان والسارق والشارق والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل, الجنة إلا فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنما أرى بذلك نقص الإيمان ونفي كمانه وإنما يغفر العبد بتلك المعاصم مع استحلاله إياها أن نستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يغفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم يعني في قضية الكفر العملي جيد الشيخ وضح القضية شاء في النخوص أن الشارع أطلق على بعض الذنوب اسم الكفر كما ذكر النصوص لا ترجعوا بعدي كفاراً ليش يضرب بعضكم رقواعاً سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا يذني حين يذني وهم نحو ذلك مع أن هؤلاء بنصوص أخرى أثبت لهم اسم الإيمان ومن طائفتهم من المؤمنين اقتتلوا فهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والاقتتال سمعه الشارع في النقص الآخر كفرة. فلابد يعطى هذا الكفر مسمى خاص وحكم خاص غير الكفر الناقل من الملة حتى لا تتناقض النصوص ولا مبينا. فذاك كان كفرًا عمليًا والمعنى أن تلك الأفعال وتلك الجرائم هي في حقيقة الأمر لا تبيح إلا بالكافرين لا تبيح بالمؤمن المسلم قتال المسلم لا يكون إلا من الكافر له فلا ينبغي لمسلم أن يقتل مسلم كما له وما كان ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ حكم شرعي ليس يعني حكم قدري شرعي لأن إراقة دم المسلم هذا فعل الكاثر ولا لا في تقرير المسألة وتهديد منها، لكن هل من أراقد مع خي المسلم وقاتله بالضروري يعتبر في حزب الكافرين خارج عن عدد المسلمين؟ هذا الذي نريد النقطة. الجواب قطعا لا. والتصرفات الشرعية واضحة في ذلك. فإن لو كان هذا المراد لحكم النبي صلى في مرتكب بعض تلك الأمور حكم المرتدين، لحكم في الزاني حكم المرتد، وحكم في الشاري حكم المرتد، وحكم في القاتل حكم المرتد. ولكن لما لم يحكم فيه بحكم الردة جلالة على أنهم لم يخرجوا إلى الردة وإن كان فعلوا أفعالا عظيمة جيدا طيب ما التصور فيها؟ التصور فيها أنه بسبب نقص إيمانهم نقصا زريعا كبيرا بسبب ما ارتكبوهم واخترفوهم من أفعال خطيرة يسلب عنهم اسم الإيمان ويبقون في, في اسم الإسلام فلا هم خرجوا من الدين بالكلية فيعامل معامل المرتد ولا هو يستحق ذاك الاسم الجليل العظيم واسم اسم الإيمان لارتكاب تلك تلك المفاسد وهذا ما فسر به أهل العلم أو القول الصحيح في تفسير حديث لا يزل الزاني إلا يزل وهم يؤمن هذا الحديث ثار إشكال عظيم عند أهل العلم إلى 24 قول فيه أصحفها ما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة وغيره أن المقصود أن نفاء تلك الجرائم يسلم عنه اسم الإيمان هذا الزاني ما ارتكابه زاني حال, حال, حال الزنة يكون مؤمن يتسميه مؤمن وتسميه زاني فاسق عاصي تبهتوا ولا الله ثم هو بعد ارتكابه لتلك الجريمة ينزح من قلبه نور الإيمان وجلاله ومهابته وإن كان بقي معه أصله فنور الإيمان ودرجاته العليا في ذلك أفقدته الخشية والتقوى والإنابة فارتكب تلك الجرائم حين ضافه إلى جريمة يزول عنه يزول عنه حتى قد يطمس على, على قلب عياذا بالله تعالى فهو على شفاجه منهار نقص من الإيمان نقصا ذريعا هائلا استحق معه أن يصلم عنه ذات الاسم الجديد وإن كان عليه بحكم الردة فأقاف اسم الإسماء ولكن أجل صور معه الحاج ارتكابا للذنوب حتى يطمس على قلبه كما في الحديث إذا أذنب العبد نفت في قلبه نفتة إن تاب محيا إن أضاف إليها نقطة أخرى نقطة أخرى حتى يطبع على قلبه ويطمس عن إحياذا لله تعالى ويورد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وأيما قلب أشريبها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أمكرها نكت فيه نكتة ميضاء حتى في غيره ما تبقى المثلة هكذا ما تبقى المثلة هكذا يا توبة فترجع إلى القلب السليم يا جرائم إسرى جرائم حتى تعلق القلب على قلبين قلب أسود مربادة كالكوزة مجخي لا يعرف معروفا ولا يمكن مكراً قمس قبح يا لهم الله وقلب أبيض مثل الصفاء لا تضروا فتنة ما دامت السماوات والأرض هذا هو الكفر ما دامت السماوات بالاستراج نعم ما دام السماوة لا تضر الفتنة ما دام الصلاة الموجود والثوبة موجودة تبهنا القضية فلا نعاملها معاونة الذنوب الهيئة اليسيرة التي كما تقول مرجع لا تضر مع الإيمان ولا أيضا نعامل معاونة المرتد وإنما يعطى حكمه الخاص وأنه على حائة من القطر يصلب عنه اسم الإيمان وإن بقي في اسم الإسلام ولكن قد ينتهي إلى وهي طمس القلب وختم عيادا بالله تعالى ولذلك أطلق عليه الشرح هذا الاسم ليسعرك لخطورة القضية وجتامتها وعظيم مرتكبها وفائدها نعم أيضاً من الأدلة على ذلك لما جاء بالشارب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخربي يسمى عبد الله أحد الصحابة يوم مرة ومرتين أكثر من ذلك فأحد الصحابة قال لما رأى كفرة مجيئه لإنسان سلم مخموراً فيجرد في الحد قال معنه الله ما أكثر ما يؤتى به الآن شارب خمر لا يشرب الخمر حين يشربه وهو يؤمن فماذا قال لإنسان سلم لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله أثبت له الإيمان من يحبر عنه بالحب مع وقوعه في في جريمة أطلق عليها من في حديث آخر أن فاعلها ومرتكبها يسلم عنه وإنسان الإيمان دلالة على أن الاسم الذي يُسلم ليس معناه يخرج يُخَذ يركُف يستحق السبّ أو وكذا وليس أيضا معناه أنه في دولة يعني مستقيمة عالية عُمِل المعاملة الشرعية بإقامة الحد عليه وبقي له أصل خُوة إيمانية لأن الأصل ما زال باقيا ما زال باقيا معه الله عز وجل عالم إذا قيل لنا إذا قيل لنا إذا قيل لنا هل السجود لإصنام والافتهاء بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزر بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخي من الدين وقد عرفتم الكفر الاثر بالعملي وقد عرفتم وقد عرفتم الكفر الاثر بالعملي جواب اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق وهل حمل المنافقين في غزة سبوك؟ على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب إلى قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملية مطلقا بل بالعملية المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله يريد الشيخ عليه رحمة الله بهذا السؤال أن ينبه إلى أمر قد يخطر على بعض في, في, في أذهان البعض لما فصلنا أو فصل الشيخ عليه رحمة الله كما مر معنا في الثلث السابق الكفر إلى كفرين والشركة إلى شركين الكفر الاعتقادي والنبي ينقل من الملة ويخرج عن الإسلام ككفر الإعراض وكفر العناد والجحود والاستكبار ونحوها وكفر عملي أي أنه أعمال معينة والذنوب معينة أطلق الشارع عليها لقب الكفر تلال على عظم خطورتها وشدة إثمها وإن لم ترقى إلى درجة الكفر الاعتقادي الناقلي من الملة أراد أن ينبه بهذا السؤال إلى أنه ليس كل عمل يعمله الإنسان يعتبر كفر عملي دون الكفر الأكبر فهناك أفعال يفعلها الإنسان هي كفرية بمعنى الكفر الأكبر تنقل من الملة وتخرج عن الإنسان بلا شك فالذي مثلا يسجد لغير الله عز وجل من صنم أو وطن أو بشر أو غير ذلك أو الذي استهزئ بالقرآن ويهينه ويمزقه ويرقيه في العذيرات ونحو ذلك أو الذي يسب الله أو الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي يسب القرآن أو الذي يسب الدين أو, أو نحو ذلك من أمور هي أسعاد لكنها كفريات من الكفر الأكبر الناقل منها ولماذا نقول كفريات؟ وفرقنا بين وبين الكفر العملي الذي هو ذنوب أطلق عليه الشارع لفظ الكفر بمعنى عن الكفر الأصيل لا الكفر الأكبر نفرق لأن هذه الأمور كما يقول الشيخ لا يمكن أن تقع إلا مع فساد الباطن مع كفر الباطن مع إنكار القلب لا يمكن مؤمن في داخل نفسه وقرارات قلبه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويدين دين الحق ثم يذهب يسر لغير الله أو يذهب فيسب الله أو يسب رسول الله أو يهين كتاب الله لا يمكن هذه الأفعال لا تقع إلا من منازع معلوم نفاق، فاسد باطنه، مكذب بقلبه، كافر ظاهر كفر بلا شك. بناء على قاعدة التلازم التي ذكرناها فيما مضى من دروس، وأنه ما يقوم في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. فمن كان في باطنه مؤمنا صادقا أثار ذلك في جوارحه إنابة وتقوى وصلاح. وعمل صالح ومن كان في بعطيه كافرا منافقا مكذبا عياذا بالله تعالى أثر ذلك أيضا في جوارحه بمثل هذه الأفعال تستجود لغير الله أو نحو ذلك من أمور فهذا السؤال ليبين الشيخ أنه ليس كل فعل يفعل ندرجه ضمن الكفر العملي الذي هو كفر أطرى لا يقل من الله فالسجود للصنم والوسم وسب الله والرسول صلى الله عليه وسلم وسب القرآن وإهانته هذا كفر أكبر لا يمكن أن يقع إلا من فاسد الباطن منافق السريرة بلا شك نعم السؤال التاسع والستون بعد المية إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق ينقسم كل منهما إلى قسمين أكبر هو الكفر وأصغر دن ذلك ما مثال كل من الظلم, وال... من الظلم الأكبر والأكثر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 ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق واستقوا ربكم لا تخذوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يتينا بفاحجة المبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أيضا الظلم والفسوق, والفسوق والنفاق وكل الأسماء هذه تنقسم إلى أكبر وأصر كما بين عدد الماضي أن الكفر ذاته ينقسم إلى أكبر وأصر والشرك إلى أكبر وأصر كذلك الظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وإنزاله في غير منزله فمن وضع العبادة في غير محلها الصحيح وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى فهذا ظلم أكبر بمعنى الكفر الناقل عن الملة أو ما سماه الله, الله عز وجل إن الشرك لظلم لظلم عظيم, لظلم عظيم فالم فالمشرف هو في الحقيقة ظالم لأنه وضع العبادة الكافر والمشرف وضع العبادة وصرف الطاعة لغير مستحقها لأن العبادة والطاعة المطلقة لا يستحقها إلا, إلا الله عز وجل فبهذا كان ظلما أكبر لأنه كان كفرا وشركا أكبر وهناك ظلم بمعنى ظلم العبد لنفسه بتعريضه لوعيد الله عز وجل وتعريضه لعذاب الله وعقابه وذلك بما يرتكب من ذنوب وما يختلف من سيئات ومعاصي هو في حقيقة الأمر يعرض بذلك نفسه لعقاب الله عز وجل وعذابه كما قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعرضها لعذاب الله إذا انتهك بعض حدود الله وتجاوز بعض حرمات الله عز وجل تحال عموم عصاة المسلمين هم لم يكفروا ولم يشركوا ولكنهم ظلموا أنفسهم بتعريضها لوعيد الله عز وجل وعذابه كذلك في السؤال الذي بعده في الفسوق منه أكبر وأصغر والفسوق هو الخروج فسقت الرطبة عن... أي خرجت عن قشرتها فسقت الحبة من الأرض أي نبتت وشقت أرض وخرجت فالفسوق هو الخروج فمن كان خروجه عن الإسلام بالكلية إلى عبادة غير الله وتوحيد غير الله ونحن ذلك هذا الفسوق أكبر كفر بمعنى فهناك الفسوق بمعنى الخروج عن الصراط المستقيم وخروج عن السداد والصوات بتعريض النفس للمعافي وتعريض النفس للذنوب ونحن ذلك من أمور فذاك فسق أكبر بمعنى الخروج عن الملة وإذلك سمى الله الكافرين في بعض الأعيات سماهم ماذا؟ سمعهم فاسقين أي أنهم فسقوا خرجوا عن الإسلام كله وتركوه وهجروه وعادوه وحاربوه إلى أديان وملل أخرى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو أي من من الملل, من الملل الكفرية. ثم نجد أيضا نصوص أخرى سمت العصيان أو, او, او, او, او, أو ارتكاب المعصية أو فعل المعص أو العاصي نفسه يسمى فاسقا وهذا صحيح لأنه تجاوز الفدود الشرعية وخرج عن مقتضى أمر الله عزوجل إلى نهيه وحدوده فعرض نفسه للعذاب والجبار وإلا يخرج خروجا كليا ويفسق فسوقا أكبر ينقله من الملة نعم اقرأ لي ما المثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر جيم مثال الفسوق الأكبر ماذا تره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون النفاق الاعتقاد فاسقون أي خارجون عن مختبر إسلام كله وعن الإيمان بالله كله فهم كافرون في حقيقة الأمر موعودون بالقلود في النار فقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمن ربه هذا الفسوق الأكبر أيضا أن الفسوق إبليس رجوا إلى عندما عاند وخاصم وقدح في حكمة الله لما أمره بالسجود. في نعم. وقوله تعالى ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبايت، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ما سوء؟ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. نعم. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذف، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئكهم فاسقون. عن فاسقون في هذه الآية مثل فاسقون في آية المنافقين. هؤلاء القاذفون الشخص يقتل مثلا إنسانا بريئا بتهمة في عرضه امرأة أو رجلا بالزنى وهو كاذب مثلا ارتكب جرما لا شك وإثماً عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب يجلد الحد عليها وترد شهادته وسماه الله فاتقا لكن هل هو مرتد كاثر ككفر إبليس وفسوقه؟ وككفر المنافقين وفسوقهم لاك فسوق وهذا زق لاك فسوق أكبر ناقض للإيمان والإسلام بالكلية مخرج لصاحبه عن الإسلام بالكلية وهذا فسوق أصغر أي أن صاحبه فكر بعض الحدود بعد محرمات الله عز وجل وتجاوز بعض حدوده وعرض نفسه لصخط الله سبحانه وتعالى نعم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا أن... أن... فتصيبوا... فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رؤيا أنها نذات الوليد بن عقبة نعم. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأفضر مثال النفاق الأكبر ما قدمناه ذكره في الآيات من صد البقرة وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أثمن خان وحديث أربع من كن فيه كان منافقا الحديث أيضا عن نفس قاعدة النفاق منه نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي يقتل الكفر ويصر بالتكذيب ويظهر خلاف ذلك من الإسلام وبعض العمل مما يدرأ به ويسر به نفاقه المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبنجرى مجرىهم وسعى على من والهم من المنافقين الباقيين في هذه الأمة وهم الذين توعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسر من النار وهم الذين قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكافرون اتخذوا إيمانا جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون الآيات التي في سورة المنافقون وأنزل الله فيهم آيات أخرى كثيرة بينت كشفت فيها عوارهم وكشفت أستارهم وهدكت أسرارهم وبينت لعباد الله كفرهم وخفهم ولذلك حكم الله عليهم هذا الحكم المعلوم المعروف لأنهم كافرون فاسقون ظالمون خالدون في عذاب جهنم هم قرناء المشركين في حقيقة الأمر إن, إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبل إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم, وماتوا وهم فاسقون إلى آيات كثيرة التي وردت في سورة التوبة التي سماها الصحابة الفاضحة والكاشفة ورد خبرهم في الأنفال ورد في صد البقرة ورد في الأحزاب نزل صورة كاملة في شأنهم صورة المنافقون كله ربيان حطورتهم وهناك أمور أخرى تماها النبي عن استصال مفاق، ولكنها لا تبلغ إلى حد النفاق الأكبر هذا الذي حاله صاحبه أنه يبطن الكفر ويظهر شيئا من الإسلام كالحديث الوارد آية المنافق ثلاث. إذا حدث كذب هل كل مسلم يكذب في حديثه أو كذب في حديثه مرة أو مرتين يعتبر من المنافقين الذين هم في الدركة الشري من النار؟ لا هل كل مسلم خان في أمانة ينتمن عليها مرة أو مرتين في حياته أو ثلاثا أو أربع أو مثلا وعد وعدا وأخلفه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع أو نحو ذلك هل بمجرد ارتكابه لهذا الأمر يختم عليه بالنفاق؟ فمعت نفاق عبد الله بن أبي من منافقين الذين هم كافرون في حقيقة الأمر مشرفون مرتدون خالدون في عذاب جهنم بل عذابهم من العذاب الأليم وهم في درك السر من النار الجواب كلا بلا شك كلا بلا شك لأن هذه الأمور تقع من المسلمين تقع من المؤمنين لا يعني لا يسجد منها إلا القديم ولكن مع تنبه لشيء مهم في فهم هذه الحديثين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإلى أتمن خان والحديث الآخر أصبع من كنا فيه كان منافقا خالصة ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا, إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإلى خاصنا خجر وإذا أتمن خان يجب أن ننبه إلى قضية طبعا الشارع عندما يطلق الاسم معرفا بالالف واللا القاعدة الشرعية من يطلق على المعلوم المعهود من ذلك فإذا قيل الكافر فمعنوه أنه خارج عن السلام الكافر الصفر الأكبر وإذا قيل المشرك كذلك وإذا قيل المنافق كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال آية المنافق ما قال مثلا من إذا حدث كذب فقد نافق أو كذب كما, كما حملنا عليه آيات الشباب المسلم, المسلم وقتاله صفر ونحو ذلك قال آف المناسق وهنا نظر بعض الأئمة إلى الحديثين نظرة معينة أريد أن ننبه إليها وهي أنه لا شك أن وقود شيء من هذه الصفات وهذه الخلال من المؤمن في بعض أحواله لا يحكم عليه بالنفاق الأكبر بلا شك بل تبقى في حدود العطيان وتبقى في حدود الذنب إن استغفر وتاب ورجع تاب الله عليه ولكن إذا أصبح تلك هي حالته وذلك هو ديدنه وذلك هو وصفه الملازم لا يكاد يصدق في حديث انتبه ولا يكاد يفي في عهد ووعد ولا يكاد أدي أمانه انتبه إذا أصبح ذلك هو وصفه تطبق عليه قاعدة التلازم أنه لا يمكن أن يقع هذا الحال من مؤمن في باطنه صاحبه الإيمان وصاحبه الإسلام تبهت للملحظ هذا لم يقول آيات منافق ثلاث يجب أن تجتمع الثلاث بالصفة المذكورة إذا أتمن إذا حدث كذا كلمة إذا هذه تفيدك ماذا؟ الاسترار هذا بيدنه هذه حادثه هذا حالث ما يصدق أبدا لا يتحدث إلا كذبا وزره نبوه وإذا أتوا خان لا يفيد أمالة القبض وإذا, ما هي. وإذا وعد أخلف هذه صفة مستمرة فإذا أصبح صفة له مستمرة واجتمع في الثلاث أو الأربع أصبح دخل في إعداد في ماذا؟ النفاق الأكبر لأن هذه الصفة لا يمكن بناء على قعد الثلاثم أن تجتمع في شخص كلها الأربع أو الثلاث مع صفة الاستمرار وأصبحت هي حاله ويكون في بعضه مصرما أو مؤمنا انتبهتوا للمعنى هذا ما ما واضح واضح المعنى يعني يجب أن نفرق بين من بين المسلم الذي تقع منه بعض الزهانات أخلف مرة مرتين عشر عشرين ليس ذلك وصف يعني ذنوب تقع منه مبعثرة في فترات حياته يسج في حديث في بعض المرات انظرني يا شيخ ونحن ذلك من أمور فهو مسلم مقصر فاسق صفنا أصغر معرضاً من أشطر الأخذ بلا شك يجب عليه أن يحذر ويتوب على كل أن نقول ولا شك ولكن متى تحولت هذه الصفات فأصبحت صفة ملزمة للشخص انتبه إذا حدث كذب إذا حدث كذب لا يصدق أبداً ولا يفي أبداً ولا يرد أمانة أبداً واجتمعت فيه كلها كان ملائقا خانقا دلالة على أن لا يمكن أن تجتمع هذه الصفات الأربع في حق شخص مع صفة الاستمرار إلا وهو فاسد السريرة كاهر الباطن بلا شك تباكمي هذا المنحرف فانتبهوا له نعم إذا قام الحديثين إلى بعضهما تباهم تهم معنا خمس صفات تقرير فالمهم هذه الصفات لا يستمر عليها فتصبه حالة له وتشتبر فيه إلا من كان فاسد الباطن فاسد السريرة كاسر السريرة وهو المناسب المنافق المفاق الأكبر هذا عاد وهذا هذا زيد أما المسلم قد يقع قد يكذب في حديثه لكن ليس كل حديث في قد يقدر في بعض أموره قد يفشل في بعض إحواله قد يخلف في بعض وعوده يقع من المسلم هذا نظراً لضعف في إيمانهم كذا وكذا، ولكنه لا يزال في عداد المسلمين تحت مشيئة الله إذا لم يتب عن، أما إذا تاب وهذا انتهى الموضوع له ومع لوعيد الله كحاله من أصحاب الذنوب والمعاصي أما إذا اجتمعت الصفات بصفة الاستمرار لا يمكن أن تقع إلا من مناسك المطمئنة على قلبه، وهذا فهم بعض أمة الحديث فهم تديد حقيقة سديد يجب أن نلحظه، لأن النبي يقول كان مناسقاً خالصاً. كان مناسقاً خالصاً هذا له مؤداً كيف مناسق الخالص ثم نفاقه؟ معناته ليش سمع؟ واستمرت فيه وأصبح وهذا هو حاله وهذه صفاته وهذا جيده في فترات حياته كلها هذا لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا من منافق مفاخراً اعتقادية السؤال الثالث والسبعون بعد المئة ما حكم السحر والساحر؟ السحر متحقق الوجود وتأثيره مصادفة لقدر كوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين فما نصت عليه آية البقرة فهو سافر بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ولم اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآيات ما الشيخ في بعض التفصيلات المعينة أو بعض الأمور الكفرية الشركية التي تقع من الناس فابتدأ بالسحر وحكمه وحكم الساحر السحر بلا شك طبعا كلمة السحر مأخوذة من من الخفاء وعدم البيان والظهور والسحر علوم خفية متلقاً عن الشياطين يتعلمها بعض البشر عنهم لها تأثير حقيقي فيمرض السحر يمرض ويحبب ويبغض وقد أيضاً يتسبب في الموت والهلاك كغيره من الأدوات الآن لو شرب إنسان سمًا ما يهلكه ينقل أن الله جعل لو سنن في الثول إذا تناول شيئا مثلا ضارا يمرضه ليس كذلك إذا رأى أشياء معينة قد يتأثر بها إما حزنا إذا رأى منظرا مفجنا تأثير معين عليه أو فرحا إن رأى منظرا مفرحا أو شيء, أو, أو شيء من هذا القبيل حتى الرؤى الملامية قد تؤثر في الشخص إما فرحا وإما حزنا فتأثير استحي من هذا الباب فهو مرض من الأمراض يؤثر في من وقع عليه السحر تغييراً في مزاجه أو خللا في عقله أو ألماً في بدنه أو تهيا يتهيئه أو حباً لشخص ما كان يحبه أو بغضاً في شخص كان يحبه أو نحو ذلك وقد ينتهي به بثان سحر عليه قويا ولم يستخذ لنفسه من الحصون الإيمانية والروق الشرعية ما قد يؤدي إلى الهلاك كما لو ثم ثمًا فهلك منه ولكن السحر لا يمكن أن يصل شخص فيتعلم السحر إلا وقد قدم عرمون ذلك الكفر بالله عز وجل وهذا ما أطبق عليه جماهير أهل العلم إلا الشافعي على تفطيل له في ذلك السحر لا يتوصي إليه إلا بالكفر هناك قاعدة شرعية يرددها الأئمة عليه رحمة الله من السحر فقد فقط فقد كفر كفرا أكبر لأن السحر علوم شيطانية تعاون مع الجن تعاون مع الشياطين والشياطين لا يرضون من هذا الإنسان الذي يريد أن يتعاون معهم لإيقاع السحر على الناس لا يرضون منه بأقل من من الكفر بالرحمن سبحانه وتعالى حتى يتعاونون معه على عهد ومثاق بينهم على ما يريد الشرور والأذى على الناس ابتزازا لأموالهم وقبل ذلك ابتزازا لدينهم وتوحيدهم وعقيبتهم يقول الشيخ الإسلام بن نتيني عليه رحمة الله وهو يصور أحوال السحرة يقول السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا وقد قدموا قبل ذلك كفرهم بالله عز وجل بل الكفر السحرة من أعظم الكفر تطلب منهم الشياطين أموراً كفرية لا يصنعون حتى بعض الكافرين إرضاءاً للشياطين يمكنهم من السحر فمنهم من يكتب الأفضل الله تحت حذائه أين ما منهم من يكتب بعض آيات القرآن بل يكتب القرآن بالبول والنجاة والعذرة الهاتف من القرآن منهم من يبول على المصحف ومنهم من يعني يتقرب الشياطين بالأسكار الشركية والتعاويذ والطلاة الكفرية إذا صنع ذلك وأصبح طوع أيدي الشياطين تعاونوا معهم على ذلك يظن الناس جهلا منه والشياط... والسحر يوهمونهم أنهم هم الذين يستخدمون الجن وهم الذين يسيرون، والأمر على عكس من ذلك تماما الجن هم استخدمت هؤلاء البشر أولا في إضاءة غيرهم من الناس ثانيا في إخراجهم إلى الكفر القبيح الأكبر العظيم ليتمكنوا من خلالهم على أبية الناس من جهة والإيقاع بهم من جهة والتفريق بين الزوجين من جهة ثم وأهم شيء عند الشياطين هو إيقاع الناس في تصديق السحر الذي هو تصليق بالكفر كما جاء في الحديث وكما سنفصل وذلك الشيخ ذكر الاحتمال هذا قال أما الساحر فإن كان سحره هذا ذكره له ليشعر بخلاف الشافعي ذكرته قبل قليل الإمام الشافعي لما جاء في المسألة حد الساحر أبو حنيفة وملك ورحمة مع جماعته قال يقتل مباشرة يطبق لخطمة الردة ما في كلام وطبقه عمر قولا وفعلا لما كتب إلى عمال يقتلوا كل ساحر وساحرة وطبقته حفصا سجالة في سحرتها فأمرت بها فقتلت وطبقه جندب الأزل الذي يلقب بجندب الخير ويلقب بقاتل الساحر لما جاء بساحر عند الخليفة الأموي الوليد ساحر يلعب أمام الناس فيوهمهم أنه يقتل الرجل في فلقتين ثم يحييه من جديد والناس يلققوا وطبعا الله عامد ومنظر عجيب وكذا فأخذ جندب الأزل رضي الله عن سيفه وقالنا شو هذا الساحر فذهب فجاء ينظر إذا أقام يأتي بتعاونه هو فلتماتي فخطرته جلده سيفه وقتل الساحر. وقال الناس خلوا يحيي نفسه لهم؟ ما يحيي الميت؟ هل نفسه؟ ما أحيا نفسه الساحر؟ ذهب بطل ما كانوا يصنعون فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون أن يفهم الناس أن هذا كله قلاس وأفعال شرّكية وشياطين تغطي على عيني نظنون الأمر حقيقي وهو أمر تخيل لا أقل ولا أكثر. الشاهد أن بيدنا الصحابة ومذهبهم قتل الساحر قتل الساحر وقتله قتلوا ردة لا قتل حد على القول الصحيح الشافعي فصل قليلا في المسألة قال إن كان سحره سحر فيه تعاون مع الشياطين وثلاثم الشركية فهو كافر يقتل كفرا وإن كان سحره غير ذلك فهو ليس بكافر وقد يقتل يعني تعذيرا أو حدا أو نحو ذلك وقوله في ذلك الشافعي لأن أصلا السحر كسحر لا يمكن أن يتوصى إليه إلا بارتكاب الكفر انتبه؟ إلا بارتكاب الكفر وإذا تذكر الشيخ عامل باب الاحتمال فالقاعدة المتفق عليها عند كثير من هذه العلم أن الساحر كافر كفرا مخرجا من الملة يجب وجوبا أي أن يقام عليه حاجة فيقتل مباشرة بل ولا يستتاب على القول الصحيح عند الإمام أحمد ومالك وأبي حنيف ربدا تم وليس ردة فقط يا ليت ارتدوا وذهب طس مع المشركين لا بقي سوسا ينخر في الأمة يفسد عقائد الناس يفسد توحيدهم يبتز أموالهم عنصر فساد في المجتمع فجمع إلى كفره فساد آخر ذات قتله متعين بلا شك فلو يعني طبق هذا الحد تماما على السحرة ووعا الناس أحوالهم لما وجد لهم أي سوق رائجة ولا وجد لهم أي نقوم في المجتمعات الإسلامية ولكن لما كان حال الناس الغفلة عن التوحيد والغفلة عن الدين كله والغفلة عن كتاب الله وتخبطتهم الشياطين من جهة وأصبحوا طوعا أيدي السحر من جهة ووقتلت حدود الله من جهة فلا وجد لهم مرتعا خصدا يرتعون فيه كما وجد غيرهم من الفساق والفجار والمرتدون والعلمانيون والراثبيون وغيرهم مرتعا في الأمة يرتعون فيه ما ليس هنا قائم لله عز وجل بالخجة يكشف باقبهم وزورهم بغتالهم ثم قائم لله بحدوده يقيم عليه حدود الله عز وجل فما أنزلها الله سبحانه وتعالى دقرة ما حد الساحر هو التلميذي وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وصحح وقهه قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن عثة وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل السحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم فلم يرى عليه قتلا فلم يرى عليه قتلا وقد ثبت. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حصة وعثمان بن عفان وانجندب بن عبد الله وجند بن كعب بن قيس بن سعد وعمر بن عبد العزير وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله جمهور الأمة ويكفي الخريفتين الراشدين الذين أمرنا أن نقتدي بهم وهم عمر ابن الخطاب وعثمان رضي الله عنه مع بقية السحابة رضي الله عنهم الذين بينوا حد الساحة في هذه القضية نعم السؤال 75 بعد المئة من من نشرة وما حكمها من نشرة من نشرة وما حكمها النشرة حل السحر عن المسحور فإن كان ذلك بسحر فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان وإن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك النشر نشر الشيء أي حله وأبعده وصرفه فهي كما نعرفها ابن الجودي حل السحر أو فك السحر عن المسحور إنسان وقع في السحر أو وقع عليه السحر بلا فأمرضه أو أسقمه أو أتعبه أو بغض عنده زوجته مثلا أو شم هذا القبيل أيحل له أن يتعالج أيحل له أن يرفع هذا الداء عنه ولا يبقى هذه النشرة طبعا اختلف فيها على, على قولين مشهورين. بعض الأئمة بناء على الحديث الصحيح ثابت على رسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أستراني وغيرها أنه صلى قال عليه وسلم من عمل الشيطان ففاهم بعض الأئمة أن يعني فك السحر عن المسحور لا يتوصى إليه إلا بفحر مثله وبناء عليه لا يحل اللجوء إلى من يفق السحر لأنه لا يفك السحر إلا إلا ساحر آخر يعرف الطلاسم ويعرف التعويذ فيفكه. وفريق آخر من هذا العلم كسعيد بن المسيد وغيره من الأئمة سوء سعيد المسيح أيحل الوجو أن ينتشر إذا وقع السهر فقال لا ذأس إنما نهي عما يضر عما ما ينفع الناس فلن عنه وابن القيم أجمل المسألة بتفصيلها إلى أمرين فقال النسرة نوعان نسرة جائزة صحيحة شرعية ونشرة ممنوعة كفرية استحرية أما الجائزة فيسك السحر من باب بالقرآن الكريم بالأدعية النبوية باللجوء إلى الله من باب دفع الذل الفاسد بالذل الصالح كما يصيب الإنسان مرض فيأخذ الدواء الصيد المباح في شرع الله عزوج يرفع عنه ذلك المرض ليست كذلك الإنسان عنده مرض مغصا في بطنه أو صداعا في رأسه أو جرح أو أي أمر من المرض تصيب الإنسان في عضائه يذهب إلى إلى الحكيم الطبيب العارف بالأمراض وأدوائها فيبطب له الحلاج فيتناوله باسم الله معتقد أن الشفاء بيد الله وأن هذه إنما هي مجرد أسباب يرتب الله عليه أحكام معينة بني على قضائه وقدره وسلمه في خلقه سبحانه وتعالى فيبرأ بإذن الله عز وجل وقد لا يبرأ إذا شاء الله له البر أليس كذلك؟ كذلك الأمراض النفطية والسحرية ونحوها ترفع بي بي بي بي بطب القرآن الكريم بآيات الله عز وجل في الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى الله ودعائه بالصلاة والإخبات ونحن ذلك يرفع الله عز وجل بها ما أصاب الإنسان مرضا في نفسه أو مرضاً سحريا وقع عليه ولا يصدق على هذا أن نشر من عمل الشيطان تبهنا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع نفسه كان ينقذ في يدي أوى إله راشي كبيره ويقرأ ويمسح رأسه وما استطاع من جسد يصنع ذلك ثلاثا وثبت أن جبريل،, أن جبريل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفط معيني الله يشفيك وعلم أن يسقى من الرقى والذي الشرعية الطيبة شيئا كثيرا من يقولون صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب ألبس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاهك شفاء لا يغادره وأعطانا من الحصول والوقاية الشرعية بالأذكار كأذكار الصباح والمساء وهيك الكرسي عند النوم ونحن ذلك من أمور ما نستقن به شر الشياطين وشر الشحرات وسحرهم وصرعهم وأبيتهم هذا جائز ولا ولا حرج فيه ولا شيء فيه والنشرة الممنوعة هي أن يلجأ المسحور إلى ساحل آخر يرجوه ويتوسع إليه بعد الدفع المعلوم ألفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حتى يرفع عنه ذلك السحر والساحر طبعاً مهنته السحر فإذ رفع السحر سيرفعه بسحر أقوى منه سيرفعه بسحر أقوى منه ولا في نفس الوقت ونبه له هذا ونبه له الساحر عندما يرفع عن عن المريض السحر هو في حقيقة يوقع عليه سحراً, سحراً آخر هذا حقيقة الأمر فيصبح هذا الشخص الذي يتعاتل إلى السحرة يصبح يعني ذبوناً كما نقول يعني رسمياً عنده لا يكاد يشعر بأي ألم بأي وجع بأي حالة بأي وقت من وقت الشيطان أو أذية من أذاياهم إلا ويلزع إلى الساحر. الخاطئ. شفاه المرض الأولى اعتقد فيه أنه يملك شيئا ما وأن بياده أمورا ما وأنه يملك دفع الشرور عنه وملك عناق الشياطين عنه. فيرجع إليه كل يومين كل أسبوع كل شهر وهذا يبتز ماله ويفتز ماله وفي بعد أن أن دينه وعقيدته وتوحيده. فهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى ساحل ليفك عنه السحر. ولا إلى دجيان أو مشعول أو عراف أو كان. لا يجوز ذلك. صبره على المرض. أحسن بكثير من أن يذهب إلى السحرة قد يرتفع عنه ألم جسده لكنه في حقيقة الآن قد أخلى بتوحيده وأخلى بإيمانه وقد شرع الله لنا من الرقع الشرعية من القرآن الكريم ورعية النبوية ما فيه الشفاء والكفاية وقد ثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها لا في الأمراض العضوية ولا في الأمراض السحرية والنفسية كذلك السؤال السادس والثامن بعد المئة مروقة المشروعة جواب هي ما كانت من الكتاب والسنة خالفة وكانت في اللسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقى أن واعتقد كل من الراقي والمرتقى أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه كثيرا من الصحابة وقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وحل لهم أخذ الإجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما الشيخ رحض ينبّل إلى النشر الجائزة ينبّل إليها وأنها جائزة ولا شك فيها بشرط أن تستمع فيها شروط الثلاثة في الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة قرآن يقرأ أو أدعيةها الشرط الثاني باللسان العربي حتى يفهم المقال أما التمتمات والطلسمات واللسان العاجن لا يدخل في الرقية الشرعية. قد يقول أمور الشرعية ما ندي عنها. هذا ما ينفع. يوضح المسلم الصاد يوضح ماذا معنى؟ يقرأ القرآن وصلى ماذا يتأمل بها ويتأثر بها لابد باللسان العربي. هذا كل احتياط. إذا أمة حتى لا يفتح هي مجال لمشعوذ قد يستغل. يقول أنا أقرأ القرآن. قد أسمعنا القرآن هذا. ماذا القرآن؟ أسمعنا إياه. ليش ما تسمعنا إياه؟ ما المانع؟ دلال عن فيه شيء أقول أنه كظاً أن يتكلم باللسان عجمي أو لسان غير ذلك والشرط الثالث وهو مهم للغاية أن يعتقد المريض طالب الرقية والراقي الذي يرقيه المعالج أن الدافع للضر هو الله على الزوجين سبحانه وتعالى والشافي هو الله يجب ذلك لأن القلوب إذا لم تتعلق بإله على الزوجين خابت وخسرت هذا كما نقول في الأدوية البدنية أن تتناول الدواء محتقداً أن الشافي هو الله وأن هذه أصباب بدليل أنك قد تتناول الدواء ولا يصر عليك شيئاً لأن الله ما ولا كتب وقد لا تتناول الدواء أصبح يشفف الله ليس كذلك فالأمر بيد الله ثقب ذلك اربط قلبك بالله عز وجل بأن الشفاء منه سبحانه وتعالى هو الأمر بيدي نجوءاً إليه لكن نسلك الأصباب التي أمر الله عز وجل بسلوكها كما تأخذ الطعام بذ جوع المعتقد الذي أطعامك وثقاك هو الله عز وجل وكما مثلا يعني تلبس نفتة أورتك وتعلم أن الذي أكثاك ومتكنك وذلك هو الله وهكذا كل بأحوالي المسلم يجب أن تكون والحضر كل الحضر من يتعلق القلب بغير الله عز وجل ولو حتى في الراق نفته ولو حتى في الراق نفته نعم السؤال السابع والسبعون بعد المية أخذ لهم أخذ الأجرة يشير يا قريق عبي السعيد القدر مشهورا لما رهتم من الصحابة نزلوا على قبيلة فما اختضافوهم فلوزوا خير الحي فجاءوا لهم وقالوا لنا صديق الحي السبيل مريض يعني. هل عندكم شيء فيعني جاء الصحابة فرقاهم بأحدهم بشرة الفاتحة واشترطوا على أجرز عطاهم قطيعا من السياء والغنم. ثم اخترددهم كيف نأخذ الأنجران ننتظر حتى نسأل النبي فسألوه ف. قال امادغه النارقيه وايده مثبتون على ذلك انتبه فلا بس وان اشتغل في ذلك يعني قال ان لا تكون يعني ان تمتهن كمهنه من جهه لجهه من اولا حتى يتعلق الغرض بذات الشخص انتبه بذات الشخص الاراقي وحتى يعني لا لا لا, لا يفتح المجال للاغبياء او الموجودون المكاسب الكثيرة الكثيره فيستغلون سذاية الناس وبعث رخولهم ونحو ذلك لأكل أموالهم وابتزازها نعم ما هذا أسمع طبعاً نقول الشرط نشوض على الأمة احتياطاً لسد ما قد يكون من طلاث أو تعاويذ شركية أو نحو ذلك لكن على صورة تذكورها قد يكون مثلاً في بلد أعجمي هذا أعجمين وهذا أعجمي ولكن يعني يدعون الله عز وجل بلسانهم وبحسب ما يفهمون وقولهم متعلقة بالله ففي شأنهم لا رأس لكن تحكم عن في الرقية يجب أن تكون معلومة المعنى طبع. حتى لو جاء بعالم صالح أعجمي يهتمع كلامهم يقول كلامه صحيح طبع. المقصود أن يعرف ماذا يقال المقصود يعرف ماذا يقال حتى يسد الباب على على على على على مشعول أو دجال قد يقول أنا أقرأ القرآن وأقرأ الحديث النبوي وكذا وهو في حالتين كم كم التعاون شيطانية شرطية كهربية اقرأ مروق الممنوع جواب هي ما المروق الممنوع جواب هي لم ما لم تكن من الكتاب ولا ولالسنة ولا كانت في العربية، هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، فما يفعله كثير من الدجاجة والمشعوذين والمخرفين، وكثير من, من ينظر في كتب الهياكل والطلاسم وشمس المعارف وشموس الأنواع، وغيره مما من ما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء، ولا, من ولا من علومه في ظل، ولا من علومه في ظل ولا من علومه في ظل ولا فما بيناه في شرح السل. وغيره. ينبه إلى ما أدخله المشعوذون أو صنفوه أو وضعوه من طلاس معينة وأدعية شركية كتاب شمس المعارف وما في معناه نحذر من ذلك وأنها كلها بنيت على التعاوية الشيطانية الشركية فعلى كل مسلم يحذرها ويتقي أهلها معنا. السؤال الثامن والسبعون بعد المياه ما حكم التعاليق من التمائن والأوثار والحلق والخيوط والودع والودع ونحوها؟ جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق فَيْنُوكِّلَ إليْهِ وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أس piano رسولاً ألّا في رقبة بعير قلادة من وسر وأو قلادة إلا قطعت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والثماءم والتواله شر وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والثماءم والتواله شر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق سميمة فلا فلاه الله له ومن علق وضعه فلا فلا الله له وفي رواية من تعلق سميمة فقد أشرف وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا فقال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو متوهي عليك ما فلحت أبدا وقضى حديف رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قضع سميمة من إنسان كان كعدل رقبه وهذا في حكم المرفوع ما يغلي حبل أو خيط أحمر أو خرز أزرق أو قطعة صفر من أمر الله شيئا ما هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يربطان قلوب العباد بمالك الضر والنفس والله الله عز وجل وهذا من, من تمام حرص النبي عليه الصلاة والسلام على استقامة قلوب المؤمنين وتعلقها تماما بالله عز وجل أن أبطل مثل هذه في الجاهلية كان سجاهليا نظر لأنه ما عرف حقائق الإيمان والتوحيد فلا يدوق بأمة المؤمنة الموحدة أن تكون في ذنب هذه الخرافات يربط في عينه في عنق صغيره أو صبيه خيطا أو يجعل كحلا على مثلا على شيء دائرة في رأسه أو المرة تضع سكينا في ملابس تجده ولا خمر يصنع ويعلق شيئا على باب بيته ماذا ما ماذا ما ما تغني هذا الأمر ماذا تغني سبحان الله من الله شيئا ألم يقل العزّال لما وهو يرد على النصارى قل فمن يريكم من الله شاء إن أراد أن المسيح المسيحة بن مريم وأمه ومن في الأرض جميع من يرد أمر الله هذا خيط وحلقة وقلادة ما يرد أمر الله شيء يؤمن المسلم بالله ويتوكع الله إن أصابه شيء فبعن أنه لا محيد عنه خلاص أمر الله ورقى اصبر واحتفظ ولا يدفع الأمور ولا يرفع الشروع إلا الله سبحانه وتعالى